بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه رسالة نافعة إن شاء الله تتعلق بأحوال القلوب ومقامات القلوب وإصلاحها وما ينبغي على العبد أن يقوم في قلبه لأجل إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن هذا الباب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 الذي به ثبات العبد على توحيد الله سبحانه لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ويقول الله سبحانه وتعالى ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب وويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الى غير ذلك من الايات التي فيها بيان تاييد الله عز وجل للعبد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 وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الا إن في الجسد مضغه اذا صلح الصلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب والله سبحانه وتعالى جعل للعبد علامات يتعرف بها على صلاح قلبه ومن اعظم تلك العلامات ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وإذا ذكر الله وحده اسم أذق قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون، ويقول سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.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 وكذلك قوله سبحانه وتعالى افلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فمن علامات قلوب الصالحين انهم يعقلون بهذه القلوب ويتدبرون ويتفكرون فيما جعله الله سبحانه وتعالى من الايات الشرعيه والايات الكونيه وإذا دم الله سبحانه وتعالى ما في مقابل ذلك فقال سبحانه ولقد درانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا, لا, لا يفطهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقد صنف أهل العلم فيما يتعلق بإصلاح القلوب المصنفات الكثيرة المعروفة والتي لعل من أول ما بلغنا ووصل الينا منها كتاب الرعاية وإن كان مؤلفه كان معروفا بشيء من الانحراف والزيء وهو الحالة المحاسبية فلاعلَّ ما كتبه في كتابه الرعاية هو اول ما وصل إلينا من الكتب التي تعلقت في اصلاح القلوب وكذلك مما جاء في إصلاح القلوب ما كتبه أهل الحديث في ضمن كتب الحديث كما في صحيح البخاري كتاب الرقاب وكذلك في صحيح مسلم قد جعل فيه الجنة والنار وغير ذلك من الكتب التي تتعلق فيه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 بيان معنى الزهد وما يتعلق به وهو يدور على إصلاح القلوب وإصلاح الجوارح التي تتعلق أعمالها بصلاح القلوب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين كانت لهم أحوال مع كتاب الله سبحانه وتعالى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 هم ما فيما يتعلق بالتلازم بين الظاهر والباطن ما يتعلق بالتلازم بين الظاهر والباطن فهنالك تلازم بين الظاهر والباطن فاذا صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد الباطن فسد الظاهر وهذا كما أشرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغ إذا صلّح صلّح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذه الرسالة التي بين عيدين لمؤلفها الإمام شيخ الإسلام الجتيمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هي من الرسائل التي اعتنت بهذا الجانب سؤال ورد إلى شيخ الإسلام الجتيمي أو طلب ورد إليه.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 في هذا الجانب فوقعوا في شطحات وفي ضلالات عظيمه خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ومراده كما في فعل ولات المتصوفه الذين جعلوا او وصل بهم الحج الى الغلو في جعلهم لعقيده الاتحاد الغلو في جعلهم لعقيده الاتحاد فانهم بهذا الذي فعلوا الا وهو ما يتعلق بالفناء وما يتعلق بما يسمى بالاستلام ونحو ذلك تدرجوا في ذلك إلى أن وصلوا إلى أن جعلوا المعبود ربا وجعلوا رب معبودا وجعلوا عقيدة الاتحاد العقيدة الفاجرة الكفرية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذه الرسالة التي بين ايدينا رسالة تتعلق باصلاح هذه الجوال وما يتعلق بصلاح حال العبد و.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 من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فهذه كلمات مختصرات في اعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والاحوال وهي من اصول الايمان وقواعد الدين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 ولكنهم يشرحونها ويبينون المراد فيها مراداً على طريق السنة تكون التوضيح والشرح على طريق السنة وذلك أن مثل هذه الألفاظ قد تكون اشتهرت وانتشرت وعورفت عند عامة أهل العلم وعند عامه الناس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 مهما وهو ترك فضول المباحات ترك فضول المباحات وهو من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا اعتاد فعل المباحات العبد إذا اعتاد فعل المباحات فإنه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 قال رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقوى كما معه من ضد ذلك, من ضد ذلك بقدر فجوره اذ الشخص الواحد قد يستمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعطاق حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وائمه الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذره من إيمان وهذا واضح في أن الظالم لنفسه من أهل الإيمان فإنه ولا بد أن يكون معه من ولاية الله سبحانه وتعالى ومن توحيد الله عز وجل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 وهو يقتضي تكفيرهم و الحكم عليهم بالخروج والمروق من الملة، فيحكمون على أهل الكبائر بالخروج بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على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 فإنه يحب الله ورسوله فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله وحب الله ورسوله اوثق عرى الإيمان كما أن العابد الزاهد قد يكون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 وأن أهل المعاصي قد يكون عندهم نوع من الإيمان، أن أهل من أهل الإيمان قد يكون عندهم نوع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من المسلمين قد يكون عندهم نوع من من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن محبة الله تبارك وتعالى، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أوثق عرى الإيمان.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 لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها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 وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب وهذه قضية مهمة وهذه قد حوت على مسألتين وقضيتين مهمتين الأولى فيما يتعلق بأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها فإن العبد إذا رأى امرا حسنا من الأمور التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى واستحسنها فإنه يلزمها ويواضب عليها ويفعلها وذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع وذلك أن العبد قد يستحسن أمر لم يرده الله سبحانه وتعالى ولا أراده رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فإنه مع ذلك يفعله استحسان من عند نفسه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 وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم لذن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفين من رحمة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 يقول رحمه الله تعالى ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديها الله ويرشده أي أن هذا الذي وقع في البدعة واستحسنها وشرعها فإن توبته ممكنة رغم قول أهل العلم إن البدعة لا يتاب منها فإن التوبة ممكنة فإن التوبة ممكنة واقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق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 وقال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فاخبر الله سبحانه وتعالى انه يثبتهم سبحانه وتعالى لفعلهم ما امروا به ما يعظون به يعني ما يؤمرون به وإذا لا من لدنا عزرا عظيما ولهديناهم صراطه مستقيما فالله سبحانه وتعالى يهديهم ويزيدهم هدايه على هدايه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من الرحمه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 الذين أظلهم الله سبحانه وتعالى على علم فإنهم تصريفهم الآيات ولا يزيدهم كتاب الله عز وجل إلا ظلالا وفجورا وبعدا عن الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لي ولكم بالصالحات الله أعلى وأعلى وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أذنائه